قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم فسرت التجارة بقوله تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون التجارة هي التصرف في رأس المال طلبا للربح كما قال تعالى إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم وقال سبحانه وتجارة تخشون كسادها والتجارة هنا فسرت بالإيمان بالله ورسوله وبذل المال والنفس في سبيل الله فما تكون المعاوضة الموجودة في تلك التجارة الهامة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 على أنه من فاتته هذه الصفقة الرابحة فهو لا محالة خاسر كما في قول الله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وحقيقة هذه التجارة أن رأس مال الإنسان حياته ومنتهاه مماته وقد قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها والعرب تعرف هذا البيع في المبادلة كما يقول الشاعر فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل وكما قال الآخر بدلت بالجمة رأسا أزعرا وبالثنايا الواضحات الدردرا كما اشترى المسلم إذ تنصرا فأطلق الشراء على الاستبدال قال صاحب التتمة أثابه الله تنبيه في هذه الآية الكريمة تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في قوله تعالى وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وفي آية التوبة قدم النفس على المال فقال اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وفي ذلك سر لطيف أما في آية الصف هذه فإن المقام مقام تفسير وبيان لمعنى التجارة الرابحة بالجهاد في سبيل الله وحقيقة الجهاد بذل الجهد والطاقة والمال هو عصب الحرب وهو مدد الجيش وهو أهم من الجهاد بالسلاح فبالمال يشترى السلاح وقد تستأجر الرجال كما في الجيوش الحديثة وبالمال يجهز الجيش ولذا لما جاء الإذن بالجهاد أعذر الله جل وعلا المرضى والضعفاء وأعذر معهم الفقراء الذين لا يستطيعون تجهيز أنفسهم وأعذر معهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذ لم يوجد عنده ما يجهزهم به كما في قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى إلى قوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون وكذلك من جانب اخر قد يجاهد بالمال من لا يستطيع الجهاد بالسلاح كالنساء والضعفاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا أما الآية الثانية فهي في معرض الاستبدال والعرض والطلب أو ما يسمى بالمساومة فقدم النفس لأنها أعز ما يملك الحي وجعل في مقابلها الجنة وهي أعز ما يوهب وأحسن ما قيل في ذلك أثامن بالنفس النفيسة ربها وليس لها في الخلق كلهم ثمن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 فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل وفي آية التوبة إن الله اشترى من المؤمنين تقديم بشرى خفية لطيفة بالنصر لمن جاهد في سبيل الله وهي تقديم قوله فيقتلون بالبناء للفاعل أي فيقتلون عدوهم ويقتلون بالبناء للمجهول لأن التقديم هنا يشعر بأنهم يقتلون العدو قبل أن يقتلهم ويصيبون منه قبل أن يصيب منهم ومثل هذا يكون في موقف القوة والنصر والعلم عند الله تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين الآية في هذه الآية أيضا اشعار المسلمين بالنصر في قوله جل وعلا فايدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ولكن لم يبين فيها هل كانوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار الله أم لا وقد جاء ما يدل على أنهم بالفعل أنصار الله كما تقدم في سورة الحشر في قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله وكذلك الأنصار في قوله عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وكقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم فاشداء على الكفار هو معنى ينصرون الله ورسوله ثم جاء المثل المضروب لهم بالتآزر والتعاون في قوله تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فسماهم أنصارا وبيّن نصرتهم سواء من المهاجرين أو الأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والعلم عند الله تعالى أيها المستمعون الكرام بهذا ينتهي تفسير سورة الصف حسب ما كتبه المؤلف أثابه الله وستكون لقاءاتنا القادمة إن شاء الله في تفسير سورة الجمعة فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته